لكن حتى هذه الفريضة بدأوا يحرفون فيها جعل مناسب معينة لأهل مكة لا يقفون حيث يقف الناس ولا يقفون حيث يفيض الناس حضروا على الناس أن يأكلوا من الطعام الذي يقفوه من الحلم هو جيد الحرب وهم كانوا أهل كرب عشان يطعموا الناس ويسكونهم حضروا على الناس أن الذي يكون فيها من الحلم فإما أن في ثياب النهل مكة وإما أن عرايا إلا النساء كانوا يضعون أشياء على برودهم ويضعون فكل هذه من الفدع والضلالات التي أدخلوها حتى في الفريضة البقية لك النظرة الدينية لجسيرة العرب الأصل فيها كانت عبادة غير الله وما أقيا من دين إبراهيم كانت بقايا محرفة على حسب أهوائهم طيب لو دينا نظرنا مثلا للحالة الاجتماعية الحالة الاجتماعية ومعناها هو ترابط الناس وعلاقة بعضهم ببعض فالحالة الاجتماعية زي ما ذكرنا أنها كانت متناقبة تماما فمثلا بالنسبة للمرأة كانت المرأة تستطيع أن تقيم الحروب خوفا منهم وهباما بالأعراض وتقعد الحروب وكانت المرأة كذلك على النقيض ينتشر الزنا والفاحشة والفضاء لذلك في الحديث معشر رضا عنها تنص على أن زواج الناس أي العرب كان قبل ذلك على صور، صورة هي صورة النكاح اليوم، وصورة أخرى من هذه الصور أن المرأة يأتي فيظهر عليها بضع من الناس يعني أقل من عشر وكلهم يجامعها، ثم إذا وضعت تدعوهم جميعا وتقول. تعلمون ما كان منكم ثم تقول إنه ابنك يا فلان هذه صورة كانت معلومة ويعرفونها من أنواع النكاح يذهب إليه بعد كذلك الغيرة ما هو العفة يعني ناتج الغيرة فتجد مثلا في عفة وحفاظ على المرأة إذا في غيرة وفي الجانب الآخر تجد ضياع الغيرة لذلك من أنواع النكاح يقول لك خلنا الرجل إذا وضعت زوجته وطهرت أرسلها هو إلى كلان اذهبي إلى كلان فاستقطعي منه أن يجابعها لكي تحفل منه ثم إذا بان حملها يجابعها بعد ذلك ليه؟ يقول لك كانوا يطبقون بذلك نجابة الولد يعني شكوا واحد شاب أو فارس طوي وكده وعايشهم ابن زين يقول يطمر زوجته أن تفعل ذلك معه رغبة في نجابة الولد في قص للصورة دي تجد دياسة والغير منعلمة تماما وفي جانب آخر تجده أحيانا يقيم الحروب من أجل أن ينظر رجل إلى إمرأة فهذا هو الاضطراب نفيش قصول سابقة كذلك كان علاقة الناس بعضهم ببعض انصر أخاك ظالما أو مظلوما بمعنى اللفظي ليس بالمعنى الشعبي فكان الإنسان ينصر أخاه في قبيلته أو في مكانه سواء كان ظالما أو مظلوما لذلك يقول الشاعر لا يسألون أخاهم حين يندبهم في الناس برهان ولا أدلة لا أم يقف بجالبه وينصرون سواء كان طالما أو مظلوما وهذه طبيعتهم أو حالهم في تعاملهم مع بعضهم البعض وفي تعاملهم مع المرأة لأنها كانت في العرب لها مكانة وحتى أن تجد كثير من أشعار العرب تبدأ بالحديث عن المرأة وزي ما احنا قلنا ولكن مع الإطرار المسهول طيب نقول أيضا من ضمن هذه الأحوال علاقة الأرض مع الأبناء علاقة الأرض مع الأبناء تجد مثلا منهم من يقول يعني إنما أولادنا بيننا أكبادنا تمشي على القرر إنما أولادنا بيننا أكبادنا تمشي على القرر وتجد في حال الآخر ي البنات خوفا من العار ويقتل الذكور خوفا من الفقر. لينبض نفس المسألة القرار. أحيانا تجد يتعامل معه كأنه قطعة من كمل، وأحيانا إذا فشى الفقر أو العار قتله بيديه هذا هو. دائما كما ذكرنا عنا غياب الشريعة الواضحة والنور الذي ينزل من السماء لأنه لا يوجد إلا في أمر الله تبارك وتعالى وامر نبيه صلى الله عليه وسلم. طيب بالنسبة للأخلاق أخلاق العرب طبعا كان في كثير من الصفات الحسنة الموجودة في هذا الوقت فكان يعني يوجد بي له وادما يزول. بيئة صف فكانوا لا يكذبون وكانت كذب عارا حتى وإن كان على نفسه زلعوا تتذكرون قصة أبي سفيان رضي الله عنه قبل إسلامه معه إلى كراء ولما أوقفه رقل أمامه وأوقف الصحابة خلفه عن النبي صلى الله عليه وسلم أبو سفيان قال كلمة قال لولا خوفي أن يؤثروا علي كذبا كذب. لولا لا خوف أن يؤثروا أيها ملكا مع أنه يعلم أنهم يريدون أن تخدصوا من هذا النبي نجنوا ولو كذب فلا يرد فحمل كذبا لأن هم مش عايزين راقا لأصدق ولا يؤيدون لكنهم سيؤثرون أن أبا سفيان كذب أمام هرام فكان الكذب عندهم أمرا وكذلك كان من صفاتهم الوفاء بالعبود وكان من صفاتهم الشجاع والكرر وهذه صفات جيدة فكان الإنسان يعني لو كلفه مثلا الدفاع عن مصدور أحيانا أو أن يستزل أن يكون عديدا لو كلفه ذلك حياته لا يترجع لذلك لو كتذكرون ويأتي إن شاء الله كعبت للأشعر لما نرس الله عليه وسلم قال سلامه محمد بن مسلم والصحابة ليقتلون لما ندوه بالليل الليل زوجته اعترضا على خروجه يعني إزايها تخرج بالليل إني أسمع صوتا يقطر منه الدم يعني حاسة قال إنما هو أخي أبنا إلا ثم قال لها إن الكريم إذا دعي إلى طعنة بليل أجاب إن الكريمة إذا دعي إلى طعنة بليل لو هو عاد عشان يموت لكن الكرم والشجاعة يأذى يعني يسكت أو أن يتراجع أو أن يزل فكان هذه من الصفات الحسنة التي استفاد بها النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه وأنضجها وأنزهرها لكن في ظل هذا الدين المضراب القوي فأيضا هذه من الصفات التي كانت موجودة بين العرب نقول هذه الدراسة في العرب عشان نعلم المثالي يبدأ لها يقومها النبي صلى الله عليه وسلم والصفات الحسنة التي سيريد أن ينميها وأن يزهرها لكن بالضابط الشرعي طيب بالنسبة لحالة العرب الاقتصادية المال والحياة هل كانوا أهل ثراء ولا فقر ولا إيب الزرق طبعا المسألة لها مسألة متفاوتة لكن كان غانب اقتصاد العرب على التجار غانب اقتصادهم على التجار بينهم وبين الشام وبينهم وبين اليمن فهذه كانت حالة وطبعا كان علم العرب ليس أهل ثراء وغنى ولكن كانوا كثير منهم ضعفاء وفقراء وكان هذا سببا من الأسفاب أن كثيرا منهم اتبع النبي صلى الله عليه وسلم لأنه سينقذه الله تعالى به من هذا الطنك والفق والذل والعبودية ولذلك هو نفس السؤال الذي سأله الرقل للنبي صلى الله عليه وسلم من يتبع هذا النبي ليس له رقل أبي من يتبع هذا النبي هل هم عظماء القول أم ضعفاؤهم فقال بل ضعفاؤهم وهي ذي الكلمة اللي رأى أبي سبيان وهي حقيقة هي ممكن تؤثر فيه رقل لأنه ملك فطبعا هو يتمنى يتبعه الكلوم لكن لو الفقراء والعبيد وليس يتبع أي حد لكنه فجأ أن رأو قال وهؤلاء هم أتباع الأنبياء وهذا في كل زمان أول من يتبع الأنبياء هم الطعفاء فكانت هذه حالة العرب سواء كانت حالتهم الدينية أو الحالة الاجتماعية علاقتهم بعضهم ببعض أو بغيره من الخبائل كانت حالتهم الاقتصادية أخناق العرب ما يتميز في العرب وما يعان عليهم في هذا اللغة طيب نقول بداية طبعا لغة العرب كانت باللغة العربية وهي التي نزل بها القرية وفي أكثر مسألة هنا يقول لك أن لغة العرب يعني لغة أو جيدة ومن أفضل اللغات ومن أوسعها ومعنى ذلك أن القرآن لما ينزل بهذه اللغة التي هي من أوسع اللغة وعلى أهلها ويعجز أهلها أن يكتب من هذا القرآن بآية هذا يدل على أنه القرآن المعجز وأنه من عند الله تبارك وتعالى من ناحية الأخرى النبي صلى الله عليه وسلم أراد الله تعالى وقدر أن يكون أميا وهذا ليس عيبا. لذلك يعني كثير من الناس أو بعد شاء بعض الناس يعني بيدافع عن مسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أميا ولكن الله تبارك وتعالى لما أنزل هذا الدين سكرنا أنزل دينا متكاملا في كل جزئية من جزئياته تخدم هذا الدين لذلك بين الله تبارك وتعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أبنيا وما كان يتم هذا القرآن قبل ذلك وما كان يخطه بيمينه فهذا بقدر الله تبارك وتعالى أيضا دليل على أن هذا الكتاب من عند الله تبارك وتعالى وإلا كيف يحفي الأمه بشيء معجز لأهل الفلب ثم أهل اللغة فهذا دليل داما على أن هذا القرآن نزل من عند الله تنورة وتعالى طيب النبي صلى الله عليه وسلم لو جينا نبدأ يعني نبدأ كده يعني اختصار في سيرته أو في نسبه ومولده أولا النبي صلى الله عليه وسلم اسمه محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب محمد عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ووصلوا بعض العلماء طبعا إلى إيه يعني حدود اختلف فيها الناس واتفق فيها الناس يعني هذا أمر إيه؟ ليس فيه كبير شيء نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد الله تعالى أيضا من بداية هذا الميلاد أن يلفت الأنظار إليه وأن يقدر ربنا تبارك وتعالى أن يكون له شهر منذ ولاده لأن الله تعالى يمهد لهذه فسالة لكي لا يجعل للناس حجة فجده عبد المطلب حدث معه كما يقول صاحب الكتاب حادثتين عظيمتين وذلك قبل مولد النبي صلى الله عليه وسلم حادث حفظ بئر زمزم وحادث أبره وهدونه على الكعب حادث بئر زمزم وهذا حادث معروف أن القبائل قبيلة إسماعيل عليه وعلى صلى الله والسلام كانت هي التي تحكم العرب ثم بعد ذلك لما كان أهل دين انحركوا بعد ذلك عن الدين وقدر الله تبارك وتعالى أن يحدث لهم إجلاء من مكة فلما علموا بذلك يعني أخفوا بئر زمزم ووضعوا فيه كثير ووضعوا فيه الحجر ووضعوا فيه أشياء كثيرة وأخفوه عن الناس كأنهم يعني لما أرادوا أو لما اكتفوا إلى الجلاء أرادوا أن يحرموا الناس من هذا وهذا كله بقدر الله تعالى فكان الله تعالى أراد كرامة لهذا النبي فجاء عبد المطلق ورأى في المنام أنه يعني يؤمر بحق زمزم وقام وحقرها وكان هو الذي تولى أمرها طيب حادثة أخرى وهي حادثة أبرها أيضا كان ذلك في مستهل ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم وذلك أن أبره وكان حمشيا لما رأى الناس دعنا نحن بقول جواب الناس يبحثون عن الدين ويعلمون ما هو الذي يكسر قلوب الناس فلما رأى الناس يحضون إلى الكعبة صنع كعبة من ذهب ودعا الناس أن يحضوا إليه ثم بعد ذلك قال أن أحد العرب جاء وضع عليها القزورات ولما علم بذلك عزم أبرهام على أن يهدم هذه الكعبة حتى يجبر الناس على الحكي إلى كعبته وحتى يؤدب العرب وأخذ مجموعة من الفيلة وكانت العرب لا تعرف هذه الفيلة وأراد هدم الكعبة حدث أشياء مما حدث كما التاريخ أنه وجد إبلا في الطريق فأخذها ثم بعد ذلك علم أن هذه الإبل لعبد المطلب وذهب عبد المطلب كما يقول أهل التاريخ إلى أبرهة ليطلق الإبل فقال له أبرهة يعني جئتك لأهدم بيتك وبيت أجدادك وشئت تطلقني بالإبل فقال أنا صاحب الأمل وللبيت رب يحمي وهذه العبارة وإن صحت يعني تشعرك بالفرق بين الإنسان الذي يتربى على الدين الطاهر النقي وعلى هذه الشيعة والذي يتربى على غيرها شوف مثلا الفرق بين قول عبد المطلب للبيت رب يحمي للبيت رب هذه قولة في الشرع بهذه الصورة محمودة أم مزمومة؟ مزمومة مزمومة ليه مزمومة؟ نعم؟ فضل أولا أنا إيه؟, إيه؟ قارن بين عشان نعرف هي محمودة أم مزمومة؟ بين سعد بن الربيع مثلا لما النبي صلى الله عليه وسلم في إحدى المعارك ويشوفوه إيه أفضل؟ فوجده فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ويقول لك كيف تجد؟ فقال يعني قولوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم جزاك الله خير ما جزاك نبيا عن مده وقولوا للأنصار لا عزر لكم عند الله إن فارص إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيكم عينكم تبتر وهذه عقيدة المصورة أنه لا يمس الدين وفيه عين تطرف لكن قوله للبيت رب يحميه ويبحث عن إبل فهذا أمر لا يتوافق مع أصحاب الدين وأصحاب الشريعة ذلك كانت قولة مزلومة بل إنها كانت مزلومة عند أبرها فإنه لما أتاه ظن أنه سيكلمه في البيت ولكنه كلمه في الابل. ومن هنا نفس مثلا نقول مهما كان الإنسان فيه شيء من الخير لكنه إن لم يكن على الدين القويم الواضح وعلى الطريق المستقيم لابد أن يكون إنسانا مضطربا لا تكون القواعد عنده قواعد ثابتة بل أحيانا تجده زاهدا ورعا عفيفا وأحيانا تجده صاحب شر وديوس وليس عنده شيء من الغيرة نفس نفس المن لذلك كانت هذه الحادثة ولما تخلى أهل مكة وخرجوا وقرقوا في البيت أمر الله تبارك وتعالى لحماية هذا البيت وأرسل عليه الطير الذي حلت حمد هذا البيت وكانت هذه يعتبر من الكرم الصف أيضا لحماية هذا البيت وعلى أن الله تبارك وتعالى يتولى أمره سبحانه وتعالى حدث في مستهل ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك الله تبارك وتعالى نتحدث عن مولد النبي صلى الله عليه وسلم والأحداث ورعاية الله تبارك وتعالى له كرعاية بنيه من الأنبياء من أول ميلاده حتى يدرع وحتى وعده الله تبارك وتعالى لتحمل هذه الرسالة نسأل الله تبارك وتعالى. وياكم لما يعني وافقنا ويجون لما يحب وينظر. يعني قبل ما نختتم إن شاء الله يعني معدل. سيكون في الدرس عندنا محتفين لفاص ما يقرب من أربعين صفحة. شأن نأخذ الأحداث عنها ونأخذ منها الفوائد والعباد والعبادات والعمل. فلا يحتاج منا أن نحن يعني حاول نقرأ من مولد النبي صلى الله عليه وسلم. نحن تقطت عنده يعني أربعين صفحة ولو قراءة سريعة. علشان يعني نساعد بعض ونستفيد منها ولو في حد يستطيع أن يخرج العضاة والعبار من بعض المواقف أيضاً ما نسمعها ونناقشها سوياً لو ف... نعم الرحيق المخصوص المقرر النصف الأول مرحيق المخصوص لو استطعت أنك تنقص لنا 40 صفحات في أربع صفحات يوجد لي إن شاء الله شيء شيء يعني يقدر يستوعب الأربعين صفحة نقصه في أربع صفحات ناقض من يعني الصورة المجملة لهذه الأشياء ويكون عنده قدرة على تفصيل الأشياء وأخذ العزاق والعبر يعني وضع يد على الشيء الذي يعني يفيد أكثر من غيره إن شاء الله يعني ننتهي من المقطع ويكون فيه فائدة يعني كبيرة ويكونش الوضع يعني ضيق علينا فيها. بسم الله تعالى وصلى الله على محمد وعلى آله وسلم. لو الله هو النظام اللي هو عربي هو مش كل عربي يعني مثلاً عربيه في يعني الأسبوع جاي ما فيش، إيش كذا جاي ما فيش او وصود يعني ممكن كل ثلاثة سبيعتك فيه ثلاثة ولا فيه. أيام سيد الشهداء الأسبوع الأسبوع الأسبوع ماشي؟ رايح شوية وبكمل عرض، ماشي؟ ماشي؟ بسم الله والحمد لله صل الله وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا أصلاً يعني كتاب النصوص يرتبط معنا.